حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما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 يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا يلادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون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 يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آيَاتِهِ وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلق الروح من أمره على من يشاء العباده ليُنذر يوم التلاق يومهم يوم ب. رفيع الدرجات ذو العرش مِنْ أَمْرِهِ من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق, لينذر يوم, التلاق يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم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 واحد القهار لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وانذرهم يوم الآخر ازفة يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة تِلَ الْأَعْيُنِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأعين وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ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 كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع.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 معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه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 يا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالُوا فِيكُمْ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ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 وَمَالَهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُذْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَ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 دبا وقال فرعون يا هامان ابن صرحا لعلني ابلغ الاسباب أسباب السماوات فاطلع الى اله موسى وإني لأظنه كاذبا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 ومن عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار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 وَأَنَّمَا رَدْنَا إلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْتَرْفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ سَوَاقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا حَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إن كنا لكم تبعاً، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إن كنا لكم تبعاً، فهل أنتم غلوا على؟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 العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فاجعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة دنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الوالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكر آلء للألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لله وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن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 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤثكون كذلك يؤثك الذين كانوا بآيات الله يجحدون كذلك كل الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّكُمْ فتبارك اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَجْعَلُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين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 هو الذي خلقكم من تراب ثم من نقفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً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 لكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.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 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إِنَّ وعد الله حَقٌّ فإما نرينك بعض الَّذِينَ عدهم أو نتوفينك فَإِلَيْنَا يرجعون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 الله قُضِيَ بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون.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 الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة في الأرض فما أغنى عنهم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 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وخسر هنالك الْكَافِرُونَ سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون